ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم أَمَّ نُوحٍ أَوْ قَوْمُ هُودٍ أَوْ قَوْمُ صَالِحٍ أَمَّ نُوحٍ أَوْ قَوْمُ هُودٍ أَوْ قَوْمُ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِنْكُمْ ببعيد وَمَا قَوْمُ لوط من واعيد واستغفر ربكم ثم توب اليه واستغفر ربكم ثم توب اليه ان ربي رحيم ودود ان ربي قَالُوا يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَاكَ قَائِلًا يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ وَإِنَّا وَإِنَّنَا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا ولَوْلَا رَحْفُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَإِنَّنَا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا ولَمْ لَرَجَمْنَاكَ عليكم من الله واتخذتموه قال يا قوم أرهبي أعز عليكم من الله واتخذتموه واتخذتموه وراءكم ظهريا وات تَمَنَّى وَرَاءَكُمْ ظُهْرِي إِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ إِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ويا قوم اعملوا على مكانتكم اني عامل ويا قوم اعملوا على مكانتكم اني سوف تعلمون من ياتيه عذاب ذِي وَمَنْ هُوَ كَاذِب سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِي عَذَابِي ذِي وَمَنْ هُوَ كَاذِب وَاحْتَقِب إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيب كُ رقيب وَلَ جَ أَأَمرُ نَجَّنَاشعَيبَ وََّذينَ أَمَنُ مَعَهُ بِرحمَّة مِ وَأَقَذَت وَولَد الن واخذت واخذ الذين ظلموا الصيحه فاصبحوا في ديارهم جاثمين واخذ الذين ظلموا صيحه فاصبحوا في ديارهم جاثمين أَلَمْ يَغْنَوْا فِيهَا أَلَمْ يَغْنَوْا فِيهَا أَلَا بُعْدًا لِهَدْيَنَا كَمَا بَعِيدَتْ وَل قَدَ أَسَلنَ مُسَابِ آياتِ وَسُرِ القان مُبين وَلَقدَدَ أَسَلنَ م شَابِ آياتِن وَسُر وَمَلَئِهِ فَتَّدَعُ امر فرعون الى فرعون وملئه فتبعوا امر فرعون وما امر فرعون برشيد وما امر فرعون برشيد